الشاطر يضحك بالآخر يكون المجد له ناصر ويخط جمالا فتانا اكسونا بالخير الوافر ويحلق في جو يسمو يتألق من حيث يبادر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 قد عشنا فيه تراني من تطربنا والحصنا نعاقر ويوم وداعا يبكينا ويروينا شجوا متنافثا القلب من بذل الفعل المتكاثر سنظل نحلق أرواحا ونظل نباري ونفاخر سنظل نحلق أرواحا ونظل نباري